بكل خطوة حسنة خطوة تكتب لهم بها حسنة والأخرى تمح عنهم خطيئة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لكم؟ على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط ما زلنا معكم ايها الاخوه المشاهدون الكرام في هذا النقل المباشر عبر شاشه قناه السنه النبويه من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زلنا بانتظار اقامه صلاه المغرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين رب هب لي من الصالحين اللهم اغفر لموتانا وموت المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين الان يقام تقام الصلاه Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna muhammad Rasulullah. Haije al salat, haije al falah. Qad qamat al qad Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illa Allah Astao, astao, astao Astao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 صراق الذين أنعمت عليهم ويرى المغضوب عليهم ولا الضالح والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين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 Jammer genoeg. En Hamida. Allah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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما بك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما ادراك ما هي نار حامية الله Mijn <tip> Oh. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. Wow. <تصفيق> <تصفيق> <آه ممة> السلام <الكلام> عليكم, <ورحمة> <سلام> عليكم ورحمه الله السلام عليكم <ورحمة> الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام